الحمد لله الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن, لا إله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل من صلى لله وتعبد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي للنفس زمام وللهوى خطام وللشهوات والملذات فطام فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أيها الناس النفرة والتدابر سمة من سمات المجتمعات المنفكة ومعرة كبرى تأسف لها قلوب المشفقين من ذوي البصائر وإن قلة الإنصاف وشيوع المذق لهما معولان من معاول تقويض البناء للصرح الإسلامي الشامخ والنقد الموجه والنصح الهادف الموافقان لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هما لبنتان من لبنات الحصن العزيز للمجتمع المسلم المتكامل الذي تجمع قلوب بنيه الذي تجتمع قلوب بنيه على رعاية الصالح العام الخاضع لرضى الله جل وعلا لا رضا الاهواء والشهوات والانفس التي تألف ما يسخط الله لا ما يرضيه ومن هنا فان لكل رامق بعين البصيرة ان يقرر حكمه على المجتمعات سلبا وإيجابا من خلال ما يشاهده في السلوك العام والانماط التي تخضع للمعايير الآن في ذكرها الا ان الفرق واضح والبون شاسع بين مجتمع تغشاه النصيحة على قبول وترحاب وبين مجتمع آخر يجعل اصابعه في آذانه ويستغشي ثيابه ويصر ويستكبر استكبارا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أيها المسلمون لقد كانت مبايعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة على ركائز عظمى ومقررات جليلة كان من أهمها بذل النصح للمسلمين والاشفاق عليهم والحرص لهم ففي الصحيحين من حديث جليل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم النصيحة عباد الله كلمة يعبر بها عن جنة هي إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح هو الخلوص والصفاء والصدق وعدم الغش ولذا كان لزاما على كل مجتمع مسلم أن يجعل لهذه الشعيره محلا واسعا في حياته اليومية واهتماما بالغا لا يقل مستوى عن الاهتمام بالجوانب الصحية والجوانب الامنيه والجوانب المعيشيه والحق الذي لا غبار عليه انه لا خير في مجتمع افئده بنيه في التناصح هواء ولا خير في مجتمع اذان ذويه كالاقماع يدخلها النصح مع اليمنى فلا يلبث ان يخرج مع اليسرى ان استنكاف المجتمعات والافراد عن بذل النصح والتقويم لهو سبب للعوج والتيه في الدنيا والعقوبة والمقت من رب العالمين في الآخرة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إن اللجاجة والنفرة من أصوات الناصحين المخلصين ليعد طبعا لئيما من طبائع أعداء الأنبياء وخصومهم وهو فتوق لا يرقعه أي رتوق لا يكون مصدره النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذا قال الله تعالى عن ثمود عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن, ولكن لا تحبون الناصحين إن النصح بين المسلمين أفرادا ومجتمعا ليعد أمارة من أمارات الاهتمام بالصلاح والإصلاح وبإحياء الشعيرة المفروضة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع حياتهم وبيان حجة أهل السنة والجماعة وجهادهم لنصرة الحق بالقلم واللسان كما قد كانت النصرة كرات ومرات بالسيف والسنان ولا أقل من ذلك, ولا أقل من ذلك على وجه فرض الكفاية فضلا عن خطورة إهمال هذا الباب والوقوع في مغبة مجانبته ومن ثم, ومن ثم الاتصاف بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم رواه الطبراني النصح أيها المسلمون النصح أيها المسلمون ينبغي أن يقوم على آداب جل وسمات غداف تجعل الحق من خلاله مقبولا والنصح بين الناس منشورا وباذله والمتسبب فيه مأجورا غير مأزور مأجورا غير مأزور فينبغي للناصح ان يقوم بالنيه الخالصة لله والا كان نفاقا ورياءا كما ينبغي ان ينطلق نصحه من باب المحبة والاشفاق بالاخرين فهو احراء لان يبارك الله فيه ويبلغ به المقصود وقد قال الفضيل رحمه الله الحب أفضل من الخوف ألا ترى إذا كان لك عبدان مملوكان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك والذي يخافك عسى أن ينصحك اذا شهدت لما يخافك ويغش ويغشك إذا غبت عنه ولا ينصحك يضاف إلى ذلك عباد الله الصدق في النصيحة والستر وإرادة الإصلاح لا إظهار الشماتة والتعيير لأن الستر في النصح من سمات المؤمن الصادق فإن المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير كما ينبغي للناصح أن يصابر ويجاهد نفسه على, على تحمل أعباء هذا الميدان وما قد يناله فيه من صور الشماتة والاستكبار ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله ثم اعلموا يا رعاكم الله أنه لا يضر المرء ما يلاقيه ممن يشرقون بالنصح ويتأففون بالتوجيه والإرشاد ويهوشون ويسويسون بالدعاء الكمال الزائف الذي يستنكرون بسببه نصح الناصحين بل يعدونه ضربا من ضروب التعيير والتدخل في ما لا يعني ويا لله ويا لله معتذار اعتذار المرء اذا عدت محاسنه التي يدلي بها ذنوبا وعدوانا ان المسلم ان المسلم اذا نظر بعين الصدق والتجرد والانصاف وجعل طلب الحق هو الديدا لا قبل ما يوجه اليه من نصح ونقد في الحق ولا علم ان ان الامه الاسلاميه لا تقوم الا بالتناصح الجاد وبقولها للمصيب اصبت وللمخطئ اخطات وان لا يكون للسخط والشنان او الموده والقرباء تاثير في الميزان وانما يكون العدل وحده العدل وحده في الغضب والرضا والمودة والعداوة كما قال الباري جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وكقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإنه لا يعلم وإنه لا يعلم من هذا عباد الله أن عين الرضا قد تكل عن كل عيب كما أن عين السخط لا تبدي إلا المساوئ وأن المرء قد ينظر بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسن ما استقبح وجماع الأمر في هذا هو العدل والإنصاف ورحم الله الإمام أبا عبد الله ابن بطة حينما تحدث عن النصح وقبول الصواب من الغير فقال واغتمامك بصوابه عيب بصواب ناصحك غش فيك وسوء نيه في المسلمين فاعلم يا أخي أن من كذب الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه لأن الحق من رسول الله إليك لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله انتهى كلامه رحمه الله ولقد أحسن ابن قتيبة ايضا وهو يشكو أهل زمانه في القرن الثالث الهجري وما يعانيه من بعض الآبين للنصح والمستنكفين عنه وما يلاقيه الناصح في أوساطهم فيقول رحمه الله إن الناصح مأجور عند الله مشكور عند عباده الصالحين الذين لا يميل بهم هوى ولا تدفعهم عصبية ولا يجمعهم على الباطل تحزب، ولا يلفتهم عن استبانة الحق حد، وقد كنا زمانا، وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلاله، فصرنا نرضى بالسلامة، وليس هذا بعجيب مع انقلاب الاحوال، ولا ينكر مع تغير الزمان، وفي الله خلف وهو المستعان. انتهى كلامه رحمه الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة واليوم بالأمس وها هو التاريخ يعيد نفسه ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن الأمة لا يزال فيها الناصح والمنصوح والراد والمردود عليه والحق والحق ظالة المؤمن أنا وجدها أخذ بها وليس بظائره ما يتبعه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 وإن خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيا أيها الناس لقد جاءت عبارات النبي صلى الله عليه وسلم حثيثة في, في جوامع كلم هي قليلة في المبنى ولكنها عظيمة المعنى حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الاسلام واما ما قاله جماعات من العلماء انه احد ارباع الاسلام اي احد الاحاديث الاربعه التي تجمع امور الاسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده فالواجب على العاقل عباد الله لزوم النصيحة للمسلمين كافه وترك الخيانة وترك الخيانة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا وخير الناس أشدهم مبالغه في النصيحة كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصا وضرب الناصح خير من تحية الشانئ ولا يمنع من التمادي في النصح والاكثار فيه عدم القبول من المخالف او عدم رضاه لان العبد المسلم مامور بالتماس رضا الله وحده ولو كان بسخط الناس فلقد كتب معاويه رضي الله عنه الى عائشه رضي الله تعالى عنها ان اكتبي الي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشه الى معاويه سلام عليك سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس رواه الترمذي ولأجل ذا كان الناصح العاقل ولأجل ذا كان الناصح العاقل عباد الله من مقال حاله ساعة يتصدى للنصح والإرشاد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يقول ابن القيم رحمه الله إذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعى ومؤونة الأذى في الله والمحبة فيه والبغض فيه وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو الهلك في الآجلة فإنه ماذا قطعم الإيمان من لم يحب في الله ويبغض فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله ولقد صدق الله جل وعلا إذ يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا وصل رحمكم الله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 وعن سائر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الصالحين اللهم آمنا في أوطاننا